وما أهل به لغير الله ما بمعنى الذي موصوله أي والذي أهل به لغير الله ما الإهلال؟ الإهلال في اللغة رفع الصوت في الدعاء رفع الصوت في الدعاء ثم استعير مجازا كما يقول أهل البلاغة فأصبح يطلق على كل رفع صوت وقد كان من عدة القرشيين أنهم إذا ذبحوا اللات العز مناه يرفعون أصواتهم فمثل هذا حرمه الله جل وعلا قال ربنا وما أهل به لغير الله من هذا يفهم لو جاء إنسان إلى المدينة المنورة وهي من أطيب أرض الله بلدة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالمكان إذن لا خلاف على طهارته ثم جاء ببهيمة الأنعام جاء مثلاً بكبش والكبش لا خلاف على حله من أعظم بهمة الأنعام والنبي صلى الله عليه وسلم مكث عشر سنين في المدينة يضحي به فلو جاء إنسان وذبح الكبش الذي هو من أطيب الطيبات وذكاه تذكية شرعية شرعية في الطريقة في المدينة المنورة لكنه أهل به لغير الله لوثا أو لصنم أو لزعيم فهل يؤكل يصبح حراما بنص القرآن لأن الله قال وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وإنما المشروع عند التذكية أمور نحر الوجين التسمية والتكبير واستقبال القبلة وليس استقبال القبلة شرط لكنه مسنون فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان ينحر اضحياته وشاته أي شاة البيت شاة ال... ال... التي تتخذ للطعام فكان هذا هدي وطريقته صلوات الله وسلامه عليه